من تخصيص الصيام في النصف الأول من شعبان بطريقة متتابعة أي كل يوم نعم مع عدم الصيام في النصف الثاني مع العلم بجواز الصيام في النصف الثاني أما التخصيص الأول دون الثاني فينبغي انت تنوي صيام ما استطاع صيام ما استطاع ولا تخصص لأن هذا التخصيص ليس عليه دليل ف أنه الصيام ما استطعت ثم لعلك تستطيع أن تصوم أكثر من نصف الشهر والأخي بيقول يقول مع علمي أنه يجوز صيام النصف